بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا شدى ما ودعك ربك وما قلاك ولي خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك فاغناك فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمة ربك فحدد